بِإِذْنِ الرَّحْمَنِ مَبَدَّلَا لَمْ أَشْهَدْ تَهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُبِينِ عُدَّا وَيَوْمَ يَقُولُ لَا ذُورَكُمَا يَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موضقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موافعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وَكَانَ لِلْإِنْسَانِ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مِنَّا عَنَّا فَأَيُّ مِنَّا كَأَيُّومٍ إِجْهَالٌ أَمِ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ, ويستغفروا ربهم إلا يَأْوُونَ مُصَنَّعَةَ لِلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ومن ظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونشي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكمة من يفقه هو في آذانهم وقرا.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 لَفْلَأَهُمْ لَمَّا وَلَمْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِم مَّوَاعِدَ وَإِذْ قَالُوا مُوسَىٰ لَفَتَهُ لَا أَدْرِي حَتَّىٰ نُقَامَ جِنَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ أَوْ نَضِيحُ قُبَا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتًا وَمَا فَتَقَدَ سَبِيلَهُ فِي بَحْرٍ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ الفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا قَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَقْبًا أَلَا أَرَأَيْتَ إِلَى الذِّى وَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِن نَّسِيتِ الْعُقُودَ وَمَا شن قالوا انا الكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك كما كنا نبط طرت الداع على اسرار ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَا وَعَلَّمْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعِنَّنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صبرا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 فانطرقا حتى إذا ركبا في السفيمة خرقها قال أخرقتها لتضرق أهلها لقد جئت شيئا امرى قال ألم قلنك لن تستطيع معي صبرا قالوا لا تواخذ به بما نسيت ولا طوهقني من العسرا قاموا طلبوا حتى الى بقي غلاما من فقتله قال أقتلت نفسا ذاكيهن بغير نفس الا قد جئت شئيئا نكرا